اثنان استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك واحد يجب على المواطن الصالح الحفاظ على مصلحة الوطن اثنان المواطن المثالي له خصائص مهمة ثلاثة من أهم خصائص المواطن المثالي حب الوطن أربعة الدفاع عن الوطن من الأعداء واجب وطني